انا بدايت بدايتك انا بقيت حكايتك انا العمر اللي جاي لك وانا العمر اللي فيتك مين يجي اخد مكاني وانت المين غير عشاني ده انا من حناني سبتك تاخدتي فيتك انا بدايت بدايتك انا بقيتك انا العمر اللي جايلك وانا العمر اللي فايته منيجي ااخد مكاني وانت المين غير عشاني ده انا كتير من حناني سبتك ااخدتي فايته انا حبست الكتيره يا حبيبي وانت عارب وكمال الحبيبة انا اللي جوا ياليك بدل الشوق الف شوق وانا الطيبة اللي مش هتلاقي من بعدها طيبة والوحدي انا اللي ليها فيك كل الحروب ما ريكت حياتك والصحبة وكمال وحيدة والمعلومة أكيدة أنا القصص الأديمة وأنا القصص الجديدة أنا كلامك سكاتك أنا حروف أغنياتك ومن يوم في حياتك أنا الجملاء المفيدة أنا بدايت بدايتك أنا بقيت حكايتك انا العمر اللي جاينك وانا العمر اللي فايتك مين يجي اخد مكاني وانت المين غير عشاني ده انا كتير من حناني سبتك تاخد كفايتك